119. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شَيْءَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ عَلِيمٌ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ عَلِيمٌ كُلُّ طَامٍ كَانَ حِلًّا لِلْبَنِي لِانْ تُنَزَّلَتْ التَّوْرَاةُ كُلُّ طَاعِمٍ حِلٌّ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَهٌ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ إِلَهٌ عَلَكُمْ إِذْ يُنْقَرُ لِأَن تُنَزَّلَتْ فأتوا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أول بيت ينضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت ذِيَنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا آيَاتٌ ذِيَنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ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 سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يا يرون اذايات الله والله شهيد على ما تمنون قل يا الال كتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تتبعونه عا وجن نصوم <تصفيق>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 ريقم مِ الذي نَ أُوتُ الكِتَابَ يَردُوكُم بَذَ مَكُم